درغا ده راهله سي دد دهنا درغا ما رغب دو چي کي ده کي ويته ده نه اي پوجيت اغريبت حركات ها اسيد وقو او ادلاني كهاتون دوت المراجعين كان اوليت ابيك درستا لارمري الله عليه وسلم جاري حسن ين حسين اتو لا حديث إطراعته في أمر خاص الله عصره كذا زكية كذا يعني كذا لا ما لنا نمشي على عشاض السبب وقتي بوقتي أما نحن حركات فيه بطالنا إلا الله من ما هكرسيه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 شعادة لا إله إلا الله وإنهم حمد رسول الله يعني فليوحد الله فإذا عرفوا ذلك يعني فإذا عرفوا الله قالوا عن سخوان فلس فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم يعني حتى أردت شاهدتما أنه يباسي نجح للموضوع كيف يصل للموضوع؟ لصل مصرم أقل مصرم أنبت؟ لصل فرض نير فلان سيزاء أجلت لصل أقل نيكا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 وصلاة الضحى دوركعة نجي ضحى كاتب فر بانداز زبيته قبل الزوال بيش كاتم زيك بنوي من من النصي الصحيح الصادق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 بركعتين بعد العشاء، دركعة بعد العشاء، يانظشوا أمانس يانظشوا. قبل الفجر، يانظشوا دركعة قبل الفجر، أمانس يانظشوا. يان بودركعة في في خفيفة كفي غمر فاضل صلى الله عليه وسلم قيام الليل يدسته كردوه. سرطان دركعة سوكي كردوه أنجى قيام الليل كردوه. وهاي وها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 لبرم دلیل اتولی که واد دلیت و معلق ادامه میزد و زیادتر لمال. وای مردم اثبات با.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 خوشکی عباس یا خوشکیدای کیتی، آل خال خوشکیدای کیتی، میمونه که خزانی پیامبر علی صلی ابن عباس، ابن عباس شوی اشیر لمان پیامبری فاطم صلی الله سلام اینه تو. آواند تا نمرخالشوارن مرحله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 أو الأفضل يصلي خلف المفضول. شاكيان شاكر لفش كثي كونيج أكاد الأخواني أمواه. بدليل في غماري خاص صلى الله عليه وسلم لفشتي عبد الرحمن كري عوفة في كردو صحيح حجمه. ذلك كان في غماري خاص صلى الله عليه وسلم بوشكدش الدربة كدقرته.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 ويأم الرجل النساء للعكس. في عليه في الدوا، كل العكس في لا يُطلع قومٌ، يلا لا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 كاتي معاذي بري جبل لقبش بيغامر يخافوا خدام نيجي فرضي ذكر دا قراي قومكي قوم قومكي ذكر صحابنا بشتوى ذكر وتجب المتابعه في غير مبطل يعني متابعه الامام إنما جعل فعل الامام ليؤتن به بو ايما ذا راو اي تشايل متابعي امام لها مشتك الا نفتيك دنابي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 صلاة خف يعني الإمام نيجي بودكات بنيجي كاميا حال لا وسط لا هميان أبي مراعات إن منال ووكساني ولا يعني بيديك سنة بنيجي بيديك منداب نخوشة سنة بوي مناسبة هندب نيجي كده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 کاربرد اگه اون ایمام کیتر من هی مزگوت کیتره به میوانی باز سردار ناتو دم تو آوازی که درست برات پخشش میکرد اما اگر ایمام اکبر نبود، احصانیه، عالم بی سنت نیه، زود المسلمان نبود، فتمنتر نیه، بالا حکمتی کی دانه، نب، قرآن نب، سنت. یعنی خیار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 خواني الله للي بيشتري بويك بيوشنجيبك، أعرفوا إبن إدريان ميعنا و شتة يعني الأحفظ، ثم الأعلم يعني السنة، ثم وإذا إمام في كتابه. كتابه، كان ذلك عليه لا على المؤتمين به.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 بده خواهیست رسولینو از گوتن آوانی و آتیا نپیش اور رزیه کم یا نبینایا یا گیلا یا نیشیت یا منالا یا پیرکه هیچی نزنه او غلط آنانه من غلط به عام واتان فای اولاد وای کی او کسی زور لا وانیل نام نوشته کرد از یوزی بسکیت احتمالاته تا وقتی که رفتش تو غیری که بی خبر بی خاطر بی نزدیک به دیوام شتی که لبی تو عاشقی که لبی او قبل از منالا پیرا او غلظت مخالف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 ثم که داریک رسیدیم تا او، انشالله رسیدیم داماد بینیت. امبارده بپیوندیم دوستی، با بسوزی سهود، سوزی سهود انسان سهود دکتر. به عمیق آسمان الله من با شما مشتمل هو سرجدتان قبل تسليم سرجد سهود تفصیلی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 و للزيادة أولا ركعة سهوا و كما ركعاتك زيادة بك فسهو فأنا وللشك في العدد و كما تقول سيادة كنت أعرف كنت تبني على الأقل وهو المتيقن أنت أنت تكلمت لكين تأتي سجد سهوة بي إذا سجد الإمام متابعه المؤتم حتى المؤمن سهوه في المنزل إمام قوي سهوه في المنزل سجده سجدي سجده بي لا بدّ من متابعي الإمام واجبًا. معلومة بلا والحمد لله رب العالمين.